111. وتصري في الرياح آيات لقوم يعقلون 112. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق 113. فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفاك أثيم. 119. يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم 110. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهيم من وراء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 119. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون 110. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم 111. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين 112. وآتيناهم بينات من الأمر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 119. فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون 110. إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي 117. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون 118. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وَخَلَقَ وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل بِمَا بما كسبت وهم لا يظلمون 118. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله وَخَتَمَ علم وختم على سمعه وقلبه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 وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا اتُوبِ آبَائِنَا إِن كُنتُمْ صادقين.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 124. وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون 125. هذا كتاب لا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم 119. فأما الذين آمنوا الصَّالِحَاتِ الصالحات فيدخلهم فِي في رحمته ذلك هو الفوز المبين 110. وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم, فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُم مَّا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ قُلْتُم مَّا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنْ ظَنُّوا إِلَّا ظَنّ وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ وَبَدَّلَ لَهُمْ سَيِّئَاتِ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِم ما كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وَقِيلَ الْيَوْمَ نَسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ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 وَلَ الكبريا أ بال السماواناتِ والأبضِ وَوهو العزيز الحكيم.